توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة الخامسة عشرة من مسائل الآية الثامنة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة وكانت حول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن العلماء اختلفوا في تأويل من وعفيا على عدة تأويلات أحدها أن من يراد بها القاتل وعفيا تتضمن عافيا هو ولي الدم والأخ هو المقتول وشيء هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الديه والمعنى أن القاتل إذا عفى عنه ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الديه ويتبع بالمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان أما التاويل الثاني فهو قول مالك إن من يراد به الولي وعفيا يسر لا على بابها في العفو والاخ يراد به القاتل وشيء هو الديه اي ان الولي اذا جنح الى العفو عن القصاص على اخذ الديه فان القاتل مخير بين ان يعطيها او يسلم نفسه فمرة تيسر ومره لا تيسر فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله, لله. الله أكبر ولا ولا قلنا يا اخواني إن أبا حنيفة يرحمه الله قال إن معنى عوفية بذلة والعفو في اللغة البذل ولهذا قال الله تعالى خذ العفو أي ما سهل وقال صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني شهد الله على عباده فكأنه قال من بذل له شيء من الديه فليقبل وليتبع بالمعروف وقال قوم وليؤدي إليه القاتل بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة وقد قال قوم إن هذه الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة ومعنى الآية فمن فضل له من الطائفتين على الاخرى شيء من تلك الدياد ويكون عفيا بمعنى فضلا وروى سفيان ابن حسين عن الشعبي قال كان بين حيين من العرب قتال فقتل من هؤلاء وهؤلاء وقال احد الحيين لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام القتل سواء فاصطلحوا على الدياد ففضل أحد الحيين على الآخر فهو قوله كتباء إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء يعني فمن فضل له على أخيه فضله بالمعروف فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية وذكر سفيان العفو هنا الفضل وهو معنى يحتمله اللفظ وتأويل آخر وهو قول علي رضي الله تعالى عنه والحسن في الفضل بين دية الرجل والمراه والحر والعبد أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف وعفي في هذا الموضع أيضا بمعنى فضلا المسألة السادسة عشرة هذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي وهل ذلك على الوجوب أو الندب فقراءة الرفع تدل على الوجوب لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف وأما المندوب إليه فيأتي منصوبا كقوله فضرب الرقاب المسألة السابعة عشرة قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لأن أهل التوراه كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك وأهل الانجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة فمن شاء قتل ومن شاء أخذ الدية ومن شاء عفا وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله شرط وجوابه أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه وقوله تعالى فله عذاب أليم قال الحسن كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالديه فيقول ولي المقتول إني أقبل الديه حتى يأمن القاتل ويخرج فيقتله ثم يرمي إليهم بالديه واختلف العلماء في من قتل بعد أخذ الديه فقال جماعة منهم مالك والشافعي هو كمن قتل ابتداء ان شاء الولي قتله وان شاء عفى عنه وعذابه في الاخر وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم عذابه ان يقتل البكة وان لا يمكن الحاكم الولي من العفو. وروى ابو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعفي من قتل بعد أخذ الدية وقال الحسن عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى اسمه إلى عذاب الآخرة وقال عمر بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى وفي سنن الدار قطني عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل عرج فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم وفيه أربع مسائل الأولى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا من الكلام البليغ الوجيز كما تقدم ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر ما خافت أن يقتص منه فحيي بذلك معا وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلهما وتقاتلوا وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير فلما شرع الله تعالى القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياه المسألة الثانية اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض وإنما ذلك لسلطان أو من نصبه السلطان لذلك ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض المسألة الثالثة أجمع العلماء على أن على السلطان أن يختص من نفسه ان تعدى على أحد من رعيته إذ هو واحد منهم وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل وذلك لا يمنع القصاص وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل لقوله جل ذكره كتب عليكم القصاص في القتلى وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل شكى إليه أن عاملا قطع يده لإن كنت صادقا لا لأقيدنك منه وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا اذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقب قال بل عفوت يا رسول الله وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه فقام عمر بن العاص قال يا أمير المؤمنين لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه قال كيف لا أقصه منهم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال خطبنا عمر بن الخطاب فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا لياخذوا أموالكم فمن فعل ذلك به فليرفاه الي أقصه منه المسألة الرابعة قوله تعالى لعلكم تتقون تقدم معناه والمراد هنا تتقون القتل فتسلمون من القصاص ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك فإن الله تعالى يسيب بالطاعة على الطاعة حقا يا أبي ما أعظم ديننا الحنيف إنه لا يعلمنا فقط أحكام وشروط القصاص ولكنه يخبرنا ايضا أن من حقنا أن نقتص من الحاكم بل ومن واجب الحاكم أن يقتص لنا من نفسه نعم يا بني فالحاكم ليس إلا فرضا من أفراد الأمة لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصي أو الوكيل ويجري عليه ما يجري على سائر الأفراد فإذا تعد على فرد من أفراد الأمة اقتص منه لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله وقد روي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي صلوات الله عليك وعلى آلك وعلى صحابتك يا سيدي يا رسول الله هداك الله وسدد خطاك يا بني لم يتبقى لنا اليوم وقت لمزيد من الحديث وغدا نلتقي إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم